قال ياابن لا تقُص ياك على إختك فَكيد لك كيدقال ين إِن لَْتَ طَاَ لِ إِسَانِ وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الاحاديث ويتم نعمته عليك وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الاحاديث ويتم وَيُتِمُّ نَََّتَهُ عَلَكَ وَعَلَ أَل يَعَقُوبَكَمَا أَتَمَّهَا عَلَ أَبَ وَيكَ مِنْ قَابِلُ إِبِ الرَهِيمَ وَإِسحَاقُ وَيُتِم نََّتَهُ وَلَيْكَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلْسَّائِلِينَ لَقَدْ كان فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ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 ُلوسُ فَأَوقُ رَحهُ أَض يَخلُ لَكُم وَجههُ أَبيكُم وَتَكُ مِنْ بَعَدِهِ قَومَ صَادِحين أكتُلوسُ فَأَكُ رَحهُ أَضَين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 الجب يلتقطه باخس سياوته ان كنتم فاعلين قالوا يا ابانا ما لك لا تامننا على يوسف واننا له لناصرون ارْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ارْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَمْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم قالَاوا ل إِن أَكَ لَ الذِبُوَ نَحْنُصْْبَةٌ إ إذََّ خَاسِون قالَا ل إِن أَكَ لَهُ لِبُو نَحْنُ صبَةٌ